أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ل ق د ر ض ي ا ل ل ه ع ن ا ل م ؤ م ن ن ي ي إذ ب الاسلاميه ي ع و ن ك تهت ا ش ج ر ق ل و ب م ع ل ي ه م و أ ث ا ب ه م و أ ث ا ب ه م ف ت ح ا قريبا ا و م ل م كثيرة ي ن ه ا وكان ا للعلوم ه ز ز ي ا الاسلاميه و أيدي الناس عنكم وكف أ ي د ي ا ل ناسعاكم ولتكون آ ي ة للمؤمنين ويهديكم, ويهديكم صراطا مستقيما و أ خ ر ى لم تقدروا اسماء الله ق ا ل ح ل ن ى موسوعه النابلسي للعلوم ا ا وهو ذ ي أيديهم كف أ ي ي د ك ع ن الاسلاميه وكان الله هو بما تاملون بصيره ا وملاذي لكفرو ا وصدوك من ع المسجدين فرعوني والهدي الماكو فان اي ابن غ و ماحلى و ل لفضيله م و م الدكتور ع فَتُصِيبَكُمْ ع ل محمد ل راتب مَنْ ي النابلسي ن كَفَرُوا ك ا ن الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء One. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أ ع م ا ل ك م و أ ن ت م لا تشعرون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 「さあさあさあ ل あさあさあさ ن さあさあさあさあさあさあ ر あさ ل さあ ل あさあ فزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان 「100円」<音楽><音楽> موسوعه ا ل ن أخويكم و ا ت ق و ا ا ل ل ه ل ع ل ك م تؤمنون بئس الاسم الفسوق بعد ا ل إ ي م ا ن ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا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 و ف ض ي ل ه الدكتور و ا محمد ي س ت ب ي ل ن ا ل ل ه ي والله بكل شيء عليم يمنون بكل عليم عليك أن أسلموا شيء أن قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل وذكرى موسوعه ا م ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا فأنبتنا, فأنبتنا به جنات به وحب ا ل ح ص ي ر والنخل ب و س ق ا ت ل النابلسي ق ع ل ل ع ب ا د و أ ح ي ي ن ا به ب ل د ة م ي ت ا ذ ل ك ا ل م ي ه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 كل كذب الرسل فحق وعيد أ ف ع ي ن ا بالخلق ا ل أ و ل بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا ما ت ونحن س س و به ف س ه و ن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوليد إ ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما من يلفظ لديه رقيب ع ت ي د و ج ا ء ل س ك ر ة ا ل م و ت ب ا ل ح ق ذ ل ك م ا كنت م ن ه ت ح ي ه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ف ل ه من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتي 何<音楽> قد قدمت إ ل ي ك م بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول و ت ق و ل ه ا ل ن أ ز ل ف س ا ل ج ن ة ل ل م ت ق ي غير ن بعيد ه ذ ا م ي ه يا رب ا ل ع ا م ن أ ه ل ك ن ا قبلهم من قول هم أشد ش منهم ب ط اشد هم أ منهم بطشا, بطشا فنقضوا في البلاد هل من محي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 وسبح م مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد الشمس ا فاصبر وسبح يقولون لغوب على قبل طلوع و ربك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 「なんでしょう د إ ن م ا توعدون لصادق و إ ن الدين لواقع والسماء ذات الابك إ ن ك م لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل ا ل خ ر ا و ن ا ل ذ ي ن هم في غ م ر ة س ا ن ي س أ ل و ن أ ي ه موسوعه ت ع ج ل ن ا ل م ت ق ي ن في ج ن ا ت ل س ي للعلوم الاسلاميه ه ربهم إنهم م كانوا ق ذ ل ح س ن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 وفي أ ن ف س ك م افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما ت ؤ م و ن إ موسوعه ا ل ن ا ب ل ق ا للعلوم ا ل ا س ل ا م إلى فاقبلت أ و ج س منهم خيفة ا م ر أ ت ه في ص ر ة فصكت وجهها وقالت عجوز ن ق ي ق ا ل ر م ح ا ب ا ل ن